آمِنُوا نُنِزِّلْ كُم وَأَنفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبير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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ إِرْثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن آمَنَ فَقَمْ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ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 فِي قُورٍ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ انظُرُونَا نَقْتَتُ بِاسْمِ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَطُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ له داؤطنه في الرحمه وواطره من قبله العذاب ينادونهم الم لكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم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 تخشع قلوبهم لذكر الله الم يكن للذين امنوا ان تخشع الله الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عندهم رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ وَمَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وتكاثر.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 الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب